مع الغرماء ام لا يطالب بحق الجناية الا بعد فك الحجر عنه كحال البائع والمقرض فيما سبق الجواب بل يكون مع الغرماء ومن حقه المطالبة لان الجناية هذه ما صارت باختياره. حتى نقول أنت دخلت على شخص مفلس وتعرف إفلاسه مجري عليه فتعلق حقه بذمة هذا وماله فيشارك الغرماء إضاحة هذه المسألة شخص باع على المفلس سيارة بعد الإفلاس فصفيت حقوق المفلس فجاء صاحب السياره يقول اعطوني حقي من هذا نقول لا انت بعت عليه وانت تعلم افلاسه فليس لك شيء حتى يسدد الغرماء الاوائل هذا المفلس صدم شخصا فكسر رجله عليه دية الرجل فجاء الذي كسرت رجله يقول اعطوني حقي مع الغرمى فنقول انت ما كسرت رجلك الا بعد الحجر عليه فلا نعطيك شيء لا يقول أنا مجري علي أنا ما دخلت على بصيرة مثل الأول الذي باع عليه الأول باع عليه وهو يعلم انه محجور عليه من حقكم أن لا تعطوه شيء لكن أنا مجبر على هذا أنا كسر رجلي وأنا أريد عوض أرش رجلي أريد دية رجلي مثلا فيعطى هذا لأن الجناية حصلت بدون اختيار المجني عليه فلا يقال للمجني عليه انت اسوه الغرماء بخلاف البائع عليه, باع عليه باختياره فيقال له انت حقك اسوه الغرماء كذلك كجنايه عبده المج... المحجور عليه جنى عبده جنايه هذه الجنايه تعلقت برقبه العبد الرقيق اذا بيع تسدد الجنايه اولا وقبل كل شيء نعم. وان ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينه شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره وان ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء شخص مسافر له حق على هذا المدين وما علم عن الحجر عليه وما علم عن بيع أمواله الحاكم الشرعي اعلن ان فلان محجور عليه من له عليه حق فليتقدم فتقدم الغرماء واثبتوا حقوقهم ثم بيع ماله وقبل قسمة ماله على الغرماء جاء هذا الرجل المسافر وقال أنا حقي ثابت نقول نحن حجزنا أمواله لحقها ولا الغرماء وأنت لست منهم يقول أنا أستطيع أثبت حقي ببينه ما أرضى بإقراره ولا طلبت منه أن يقر حقي ثابت ببينه فإذا أثبت حقه ببينه أصبح أسوة الغرماء فرق بين ان يثبت هذا الرجل حقه باقرار المدين لا نعتبره نقول يمكن مواطاه بينك وبينه ما نوافقه لكن اذا اثبت حقه ببينه عرفنا ان له حق سابق نقول طيب نسال البينه متى هذا البيع قبل الحجر عليه ام بعده فاذا قالوا قبل الحجر عليه أثبتنا هذا الحق وإذا قالوا نشهد أن فلان باع على فلان لكن بعد الحجر عليه فهل يثبت مع الغرمى لا يكون بعد فك الحجر عنه يعني العبارة هذه وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس سبب يعني بيع أو قرض أو حق من الحقوق مثلا أو أمانة أو وديعة او ارش او صداق او نحو ذلك قبل الحجر عليه لكن الرجل ما اثبت هذا باقرار المدين وانما اثبت بالشهود قال عندي شهود فنأخذ ونعتبر شهادة الشهود مثبتة للحق بخلاف ما لو كان اثبات الحق باقرار فقط فلا يعتبر إقراره الآن على الغرم وإنما يعتبر إقراره على ذمته بعد فك الحجر عنه نعم فصل لا شارك صاحبه الغرم لأنه غريم قديم فهوك غيره لانه غريم يعني لانه صاحب حق قبل الفلس اما صاحب الحق والغريم بعد الفلس فلا ينظر في طلبه الا بعد فك الحجر عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل ما المراد بالكلاله في سوره النساء المراد بالكلاله في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس المراد بالكلاله كما فسرها علماء السلف رحمه الله عليهم هو من لا ولد له ولا والد لان الاخوه لام ما يرثون مع الولد وان نزل ذكرا أن كان او ولا يرثون مع الوالد سواء كان ابا او جدا فالاخوه لام لا يرثون مع الاصل الوارث ولا مع الفرع الوارث فالمراد بالكلالة من لا ولد له ولا والد موجود يقول السائل ما هي أوقات الدعاء الدعاء المسلم يدعو ربه في كل وقت ما يقال هذا الوقت ما يصلح للدعاء ادعوا الله ليلا ونهارا سرا وجهارا في كل وقت لكن هناك أوقات تتحرى فيها الإجابة أحرى من أوقات فمثلا بين الأذان والإقامة عند إفطار الصائم ثلث الليل الآخر عند نزول المطر آخر ساعة من يوم الجمعة وهكذا هذه أوقات الإجابة وعند إقبال القلب على الله جل وعلا وخضوعه وتذلله وانشراح النفس للدعاء والسؤال يعلم العبد أنه في هذه الحال حري بالإجابة فليلح على الله تبارك وتعالى ورد أن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم لما فعلوه بيوسف واخيه عليهم الصلاه والسلام وعدهم ان يستغفر لهم في السحر لانه احرى للاجابه يقول اذا اوتر المسلم وفي اول الليل ثم نام واستيقظ في اخر الليل فماذا يفعل إذا أوتر المرء في أول الليل ثم نام واستيقظ في آخر الليل وأحب أن يصلي فيصلي يستحب له أن يصلي ولا يوتر مرة أخرى يكتفي بالوتر الأول والوتر ما يمنع من الصلاة وإنما يستحب أن يكون آخر الصلاة آخر الوقت في الليل عند السحر فمثلا إذا صلى المرء بعد صلاة العشاء ما تيسر له فإن كان يثق من نفسه القيام آخر الليل فيؤخر الوتر إلى آخر الليل ينام بدون وتر ويقوم ويوتر فإن كان لا يثق من نفسه القيام يخشى أن لا يقوم إلا لصلاة الفجر في له أن يوتر قبل أن ينام ثم قام ما وثق من نفسه القيام لكن قام فنقول يصلي ولا يوتر مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليله قال بعض الفقهاء رحمهم الله اذا قام من اخر الليل وقد اوتر اول الليل يصلي ركعه حينما يقوم لتشفع له الركعه السابقه ثم يصلي ما تيسر له ثم يوتر اخر الليل وهذا خطا لأنه بهذه الحال يكون أوتر ثلاث مرات وإنما ممكن أن يشفع الوتر في الحال إذا صلى مع الإمام مثلا صلاة التراويح والإمام أوتر في صلاة التراويح والمرء يثق من نفسه أنه سيقوم من آخر الليل فإذا سلم الإمام فقم وصل ركعة يكون الإمام أوتر بركعة واحدة وأنت صليت ركعتين هذا حسن إذا وذقت من نفسك القيام فإذا سلم الإمام فقم وأتي بركعة تشفع الوتر فتكون أنت صليت ركعتين ثم تصلي ما تيسر لك عند ذهابك الى اهلك وتنام ثم تقوم من اخر الليل فتصلي ما تيسر لك وتوتر اخر الليل والمرء اذا وثق من نفسه القيام فالافضل في حقه ان يوتر اخر الليل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يثق من نفسه القيام فيستحب له ان يوتر اول الليل كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره رضي الله عنه وغيره من الصحابه بالوتر قبل النوم يقول السائل ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟ لا يجوز أن يغير الشيب باللون الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الفتح، ورأسه ولحيته كثعمت بياضا قال غيروا هذا وجنبوه السوات وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن, إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنى والكتم فإذا غير فيغير بالحنى وحده أو بالحنى والكتم أو بالزعفران وانما يجنب السواد ولا يغير بالكتم وحده لان التغيير بالكتم وحده سواد فالكتم اسود والحنا اذا مزج معه خرج لهما لون مناسب ليس باسود ولا احمر يقول السائل هل يجوز قطع النافلة لأجل الصلاة على الميت بعض العلماء رحمهم الله يرى أن المرأة إذا دخل في نافلة ثم حضر الجنازة يقول لا يقطع النافلة لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم يرى آخرون أنها إذا حضرت الجنازة ينبغي له أن يقطع النافلة ليصلي على الجنازة ثم يصلي النافلة بعد هذا قال لأن النافلة وقتها موسع ولا تفوت والجنازة إذا اشتغل بإتمام هذه النافلة صلي على الجنازة وانتهت وخرجت وفاته القراط من الأجر الذي هو كالجبل العظيم لأن من صلى على الجنازة فله قراط ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان والقراطان كالجبلين العظيمين يقول السائل أريد أن أخرج إلى المدينة بعد صلاة الظهر مباشرة فهل يجوز أن أجمعها بالعصر جمعا تقديم إذا كنت في مكة مسافر فنعم من حقك أن تجمع معها صلاة العصر وتخرج وأما إن كنت في مكة غير مسافر فلا يحق لك أن تجمع معها صلاة العصر لأنك لم تسافر بعد فمثلا أنت قادم إلى مكة وجلست بها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة وتريد في اليوم الرابع أن تصلي الظهر وتسافر للمدينة مثلا فنقول في اليوم الرابع لا حرج عليك أن تصل الظهر وتجمع معها العصر وتسافر لأنك في حكم المسافر أما إذا كنت مقيم في مكة أو أقمت بها أكثر من أربعة أيام يعني أنت مقيم في مكه لك أسبوع وجئت إلى مكة لتقيم فيها أسبوع ثم تسافر للمدينة نقول بعد صلاة الظهر ما يسوق لك أن تجمع لأنك إلى الآن ما سفرت وليست لك أحكام السفر الآن فالمقيم ما يدخل في أحكام السفر إلا بعد مباشرة السفر مباشرة أما نية السفر فلا يقول السائل هل يجوز للأبي أن يحجر على ابنه البالغ خوف الضياع لا ما يجوز أن يحجر إذا كان بالغ فلا يحجر عليه إلا الحاكم الوالد مثلا ما يحجر على ولده إذا كان بالغ لأن الحجر على البالغ لابد أن يكون بحكم حاكم شرعي يقول السائل ما هي السورة التي يستحب قراءتها في يوم الجمعة يستحب ان يقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف ويستحب ان يقرأ الامام في صلاة الفجر من يوم الجمعة سورة السجدة الف لاميم السجدة في الركعة الاولى وسورة هل اتى على الإنسان حين من الدار في الركعة الثانية استحبابا لا وجوبا يقول السائل ما معنى دين ثابت شرعا الدين قد يكون ثابت بشهادة شهود أو ثابت باقرار الرجل فالدين الثابت بشهاده الشهود يكون صاحبه كما تقدم لنا اسوه الغرمة يدخل مع الغرمة حتى لو لم يثبت الا بعد بخلاف ما اذا كان الدين ثابت باقرار مثلا يتقاسمون ماله الغرمة يقول اصبروا لاخي كذا او لزوجتي علي كذا هل نفرض لهم مع الغرماء لا اذا فك الحجر عنه من حق الزوجه ان تطالب بهذا المال تقول باقرار الرجل فنلزمه باقراره من حق الاخ ان يطالب بهذا المال يقول هو اقر عندكم فنلزمه باقراره نلزمه باقراره ولا يكون صاحب الحق مع الغرماء بخلاف ما إذا كان ثابت الدين بشهادة شهود كما تقدم لنا فإن صاحبه يكون أسوة الغرماء يقول السائل هل يصح عتق نصف العبد اذا كان العبد بين اثنين نعم يصح ان يعتق المرء نصيبة الذي هو النصف او الثلث او الربع من هذا الرقيق ثم يقال له ان كان عندك مال فيجب عليك كما احسنت على بعضه تحسن على كله اشتر نصيب شركائك واعتقه اذا قال ما عندي شيء بقي الرجل مبعض بقي بعضه حر وبعضه رقيق فمثلا اخوه ثلاثة شرك في رقيق خلفه لهم ابوهم واحد منهم اعتق نصيبه الثلث نقول له احسنت فان كان عندك مال فيجب عليك ان تشتري نصيب اخويك وتعتقه قال ما عندي مال ولا املك الا هذا الثلث واعتقه لوجه الله فنقول خيرا فعلت ويبقى هذا الرقيق مبعض يسمى المبعض يعني ثلثه حر وثلثاه رقيق ما اكتسب يقسم اثلاث ثلث له وثلثان لسيديه يقول السائل هل المرأة التي تزوجت رجلا معسرا لها الفسخ قول واحدا أم هناك قول آخر مع أنها دخلت عليه ببصيرة من أمرها إذا دخلت عليه على علم وبينه معرفة أنه معسر فليس من حقها الفسخ وأما إذا تزوجها تجهل حاله تجهل حاله فتبين أنه معسر ولا يستطيع الانفاق عليها فمن حقها ان تطالبه بالنفقه او الطلاق وقل ان يوجد مساله من المسائل الفقهيه فيها قول واحد باجماع ما من مساله الا والغالب ان فيها خلاف وهل يصح عقد الزوجة الثيب إذا كانت غير راضية يرى كثير من العلماء أن العقد لا يصح ويرى بعضهم أنه موقوف على إجازتها إذا أجازته جاز وإذا لم تجزه فيفسخ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد